يذبح ابناءهم ويستحيي نساءهم إنه انه كان من المفسدين ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ونجعلهم وَنَجَعَلَهُمُ الْوَارِثِينَ وَنُمَكِّنَ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَنُرِيَ فِرْعَوْنَ وَهَمَانَ وَجُنُودَهُمَا مِنْهُمْ مَا كَانُوا يَحْذَرُونَ وَأُوْحِيْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ اذا خفت عليه فالقيه في اليم ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني انا رادوه اليك وجاعلوه